أدراك ما يوم الفصل وإلوى يوم للمكذبين ألم نهلك الأوليد ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وإلوى يوم للمكذبين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 119. فإن كان لكم كيد فكيدون 110. ويل يومئذ للمكذبين 111. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون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 ويلو يوم إذن للمكذبين وإذا قيل له مركع لا يركع ويلو يوم إذن للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون؟